موسوعه ا ل ن ا ل ل ه أكبر ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن لفضيله الدكتور محمد ا ق ب النابلسي آ م ن و ا أنطعم من ل و ي ش ا ء ق ا ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب ل ذ ي ن آمنوا أنطعم للعلوم إن إ ل ا في ل ا مبين ي و ق و ل و ا م ي ه و ا ح د ة ت أ خ ه م وهم ي ا ص و ن ف ل ا ي س ت ط ي ع و ن ترصيتهم صدقا موسى إن أصحاب النابلسي ج ة للعلوم ا و ا س ل ا م ي ه Time is a young man. اسماء الله ا ل ف أ ن ى